بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يزكى فتنفعه الذكرى اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى وأما كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفره كرام بره قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقدره ثم إذا شاء أنجره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبثنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكلة وأبا متى لكم وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَ أولئك مستبشرة وودوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة